صلاه غياب يا الله الله أكبر, الله اكبر الحمد لله رب العالمين والرحيم ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الظالم يَسِرُّهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ رَافِعٍ وَحْدَثٍ إِلَّا السَّمَّرُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَا يَسْتَنْقِلُونَ قُلُوبَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ هَفَسْتُمْ اسْتِحْرَ وَأَنْتُمْ قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مَّنْ هَذَا الشَّاهِرُ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَ الَّذِينَ قَبْلَهُم مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أفهم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 شِرَاطًا سَطِيمًا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۚ فَإِنَّا أَرْسَلْنَا قَوْمَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن فَكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جِثًى لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَائِنِينَ ثُمَّ صَدَّقُنَّ وَعْدَنَا جِئْنَا وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ رُكْنٌ أَفَلَا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 فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حطيدا قامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما ناغبين لو أردنا أن نستخذ له ولستخذناه من لدنا إن كنا فاعلين فَلَنَقْذِفَهُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغَهُ فَإِذَا هُوَ الزَّاهِقُ وَلَطَهُ الْوَيْلُ مِن مَّن الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن يرتضى وهم من خشيته مشبقون ومن يقول منهم إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت فَسَفَتَقْنَاهُما وَجَعَلنا مِنَ الماءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلنا فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلنا فِيهَا فِجاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلنا السَّماءَ سقفا محفوظا وهم عن آياتنا مغرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسفحون وما جعلنا لبشر قبلك الخلد أفإن ميت فهو الخالدون الخير بثنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كذروا إن يستخدونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون الله خسر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 بل هم عن ذكر ربهم مفرضون أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهن لا يصحبون بل أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قُلْ إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولون لا يقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين قسطا يوم القيامه فلا تظلمن نفس شيئا وان كان مثقال حبه في خرط للاتينا بها وكفى بنا حاسبا ولقد آتينا موسى وهارون الفطان وضياء وبكرا للمستقيم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له مبارك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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدل الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليه غير المرضوب عليهم ولا الظالمين قد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه السمافير التي أنتم لها عاكثون قالوا وجدنا آباء لا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال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 فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لأنهم إليه يرهعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يأثرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا ان ستعث هذا مائنا فينا يا ادراني قال بل فعلو كثير من هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون ترجعوا الى انفسكم فقالوا انكم انتم الظالمون ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى أَرْغُوثِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يُنْقِطُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُمَّن تَنعُدُونَ إِلَّا إِن كُنتُم أَنَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله أفلا قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرْ آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي وَجنهُ وَلُوفِلَ الأبضة بتن فيه للِعَلَمين وَهَبَنَا لَ إحاق وَيعقُظَ نذلَ وَكُ يعلن صونث وَجَعلنهُ أَعمَ سَهذونَ بِأَمرِنَا وَو حَنَا وَأَ وإقان الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الذين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي لأنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الظالم آتيناه حكما وعلما ولجيناه من القرية التي كانت تعمل القبائل إنه كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ويوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فلجيناه وأهله من الكرب وَأَنْصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَجَاءَ مُدُوشُ وَسُلَيْمَانَ إِن يَحْكُمَانِ فِي الْحَقِّ يُضِلَّهُ أَحَدُهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي إذ نفشت فيه غلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسطرنا مع داوه ذا الهبال يسبشن والطير وكنا فاعلين وعلمنا صنعة لبوس لكم لتشطنكم من بأسكم فمن أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوثون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين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 خير المغضوب عليه ولا الظالمين آمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معه برحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذنكب لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون قِرَاءَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ ٱللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ فَٱسْتَجَابَ لَهُ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا خير الوارفين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأطلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاتعين والتي أحطلت سرجها فنسخنا فيها من روحنا وجعلناها وابلما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 إِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الظين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغفوب عليهم ولا الظالم أرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل حجب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا وَأَقْرَضُوا وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ يَا شَيْخُ قَدْ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا في كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا, كنا مُسْرِفِينَ بِغُنُكُم وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ لَن انها هنا انها سيمنا وردوها وكل فيها خالد لي لهم فيها كثير وهم فيها لا يسمع سها وهم في ما اشتهت ان قصهم خالدون لا يحضره الفجع الاكبر وتتلقاهم ملائكتها ذا يغرقكم وتتلقاهم ملائكتها ذا من السجر للكتب كما بجأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فائلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين الحمد لله ربي عالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلمين ف تَلَمين قُل م يُحائلََّ م إلَ قُ إلَهُ وَاحِدَد فَهَلثُمصْنمونون فَإِن تَوَّو فَقُل آذَاتُ قُم على سَو وَإِن دْ أقَين وإن أدري لعلموا فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على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 ومن الناس من يجابل في الله بغير علم ويستبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله, فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيد يا أيها الناس إن كنتم في غيب مريد لاَ عَسَى أَن خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ من عَلَقَةٍ ثم مِن مُّضْغَةٍ ثُمَّ نُنْمِي مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ نَشْأَاءُ لَدَيْنَا أَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ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 ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الله على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ أَكْبَرُ, الله أكبر, الله أكبر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 وَنَنَا النَّاسِ مِنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِقْدِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ثَانِيَ عِقْدِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ في وذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حر فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه قتر الدنيا والآخرة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 هل يَجدِ سَبَدٍ إ السمائِثَُّ لَقُ قْف يوب هل يُذذًا ن شَيدُ مَا يَغير وَكَذَكَ أَزََّهُ آياتاتٍ بَين وَأَن غََّ يحد مَريدِي الله, يهدي من يريد الله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 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والزواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم سياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها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 وَمَوْجُهُ إِلَى الصَّيْدِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوءُ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ أَكْبَرُ, الله أكبر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 وطهر بيتي للطائفين والقائمين والرفع السجود وأب في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر وعلى كل ضامر يئسنا من كل فج عميق ليشهدوا ما لا فعل لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بينه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير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 الله غير به حنفاء الله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطته الطير أو تهوي به الريح في مكان تحيق الله أكبر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 ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لثم فيها منافع الى اجل مثمن ثم نحلها الى البيت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ نَاصِحًا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَجَاهُمْ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 فَكُلُوا اسْمِ اللهِ عَلَيْهَا صَافًا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ وَلَاكِنْ يَنَالُهُ الْتَّقْوَى منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله, الله أكبر الله أكبر الله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 الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور كذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقد الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وَلَمَّا دَفَعَ اللَّهُ عَنَّا تَعَذِّبَهُمْ بِبَعْضِ الَّذِينَ اصْطَفَاهُ لَهُمُ الدِّينُ الصَّوَامِعُ لَهُمُ الدِّينُ الصَّوَامِعُ وَبَهَنَا وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُنْتَظَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ, من ينصره إن الله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 وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَقَدْ كَذَّبُوا مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِي فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معصلة وقفر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن, ولكن تعمل قلوب التي في الصدور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 أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا سمنى ألقى الشيطان في أميته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله مالمٌ حَكم لجعرَمَا يُنقِشْكَي قوا فِكْنَةً منَِّْذينَ فِي قُلوبِهِم نَرَغُ وَالقاسَةِ قُلوبُم وَإِنَّ الظَّالمينَ لَ فيِي شِفاصِ داَعيد وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ هَادُوا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَسَوْفَ يَظْهَرُ لَهُمُ الْحَقُّ ثُمَّ يَأْتِيهِمْ حتى يَوْمَ السَّاعَةِ بَغْشَةً أَوْ يَأْتِي يَوْمَ عَذَابٍ يَوْمِ النَّاقِصِينَ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ, فأولئك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 ان حسنام الله له هو خير الرازقين ليذخلنهم مدخلا يرضونه وان الله العليم الحليم ذلك ومن عاقب بمثلنا عوقب به ثم قطع عليه ليومصرن الله ان الله العفو غفار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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مطبرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد الله, الله, الله أكبر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 أَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ تَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ لِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَى بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوكٌ رَحِيمٌ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة, لكل لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا يناسعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ولا تجاجئ وَإِن جَلََلُوكَ فَقُل الله عَلَوا لِماَا تَعملون اللهم يع اللهَّم يَفْس وَإِن ججَلُوكَ فَقُل الله يعلم ماَا تَفعلالون اللهم يَحكمُ بَيْنَكُم يَوْمَ القامَةِ في مَاكُم فيه تَفْسَلكُون أَلَ تَعللَ أن الله يَعلملَ ما في السَّمالْ الأرض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 يَكَادُونَ يَفْتِنُونَ بِالَّذِينَ يَسْتَهْزِئُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ إِنَّ النَّارَ وَعْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اللَّهُ, الله, الله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 وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الذكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله All right. وجاءوا خالص الحق وتراخوا من الله أكبر. الله الله الله لمن حميده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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحفو العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذي الشرك والمشركين وقل للطغاة والمشهدين وسائر عداء الدين واجعل هذا البلد اللهم آمننا في أوطاننا وأصلح إنكنا وهلا تأميننا وأن يجد الحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفق لما تحف وترضى وخذ ناصيته للبر والتقوى وعي إلى البطانة الصالحة التي تدلوه على الخير وتعينوه عليه اللهم احفظ على هذا وتحيا دها وقيادتها وامناها واستقرارها وغرقها وسائر امم المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم عندي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم اللهم احسن دماؤهم اللهم احسن دماؤهم اللهم, اللهم فك حصارهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإمام يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وردنا وقنا على بسار اللهم إنا نعوم برضاك من سخطك وذب عافاتك من عقوبتك وذبك منك لا نحطي ثمان عليه أنت كما أذنيت على نفسك ربنا تخفل منا إنك أنت الزميع العليم وتب علينا إنك أنت الزواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميعنا أحياء منهم والاميتين لرحمتك يا أرحم الراحمين فصلي اللهم على نبينا محمد و